حكيم كانت زر الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلفنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وعجل وعسلنا والذين اتفروا عما أمودهم وعلمون قل أرأيتم ماذا تكون من ماذا خلفوا من الأرض أمهم شكوهم في السماوات ايتوني بكتابي من قبل فلا تملكونني من الله شيئا وأعلموا بما تفقون في كفابه شهيدا خيري وبينكم وهو الوفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري لا يفعلني ورادكم لنتبع إلا ما لا يرأى إلا لي وما أنا إلا نبيه المبين قل أرأيتم إن كان من عياد الله وكفرتم به وشهد شاهدوا من بني إسرائيل على لَمَّا أَمَرُوا لَوْ كَانُوا يَعْسَرُونَ إِلَيْنَا وَجَدًا يَهْتَدُونَ بِهِ فَسَيُقُونَ هَذَا إِلَهُ قَدِيم وَمَا قَبْلَهُ كِتَابٌ مُنَزَّلٌ مِنْ الْكِتَابُ مُصَدِّقٌ لِمَا سَنَّ رَبُّهُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّ الَّذِينَ علي وعلى وأن أعمل صالحا تقواه وأصلحي في ذريتي إلي طبط إليه وإليه من المسلمين كلاك الذين نتقبلوا عنه الأكثر معهم ونتجارسوا عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصرق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أفر لكما أتعلاني أن أخرجوا قد خلد القرون من قبلي وهما الله وإلا إن بعض الضالح حقه هَذَا ما هذا إلا أكثر حير الأولين وإلا أنك مِنْ حق عليهم وطولوا فيهم منهم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عمدوا ولوافعهم أعمالهم وهم لا يؤمنهم وذوم يراغوا الذين كفروا على النار. لا كنتم تستفرون في الأرض بغير الحق و لا كنتم تقصفون واذكر أفواعات إذن ذر قد صلت المره من بين يديه ومن خلفه ألا الله إني أخاف عليكم غدا يوم النعيم قالوا جلنا نثق بك نعند أليتنا فأتنا بمدعيتنا إنكم تنصادقين وَلَنَبْلَعُ الْعِلْمَ عِندَ اللَّهِ وَبَلَغُونَ مَا رَسَلْتُ بِهِ وَلَكِنْ يَرَاهُ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ فَلَمْ بَرَأُوا عَلَيْكُمْ أَسْلَقْ بِلَعْوَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَلَيْكُمْ مُتَرَنَّعٌ تدمر كل شيء من بأمر ربها فأصبحوا لأي وأن لا مساكهم فلا تنزل طوم المضيبين ولقد مكلناهم فيما لمكلنا به وجعلنا له سمع وأبصار وأفده فلا أولعهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفدتهم من شيء للكم يجرحون بآيات الله وعقموا من ما كانوا به يستنزعون ولقد أهلك لنا من جاكرا وصرحنا لا يدلعا لهم يرجعون لا أَصْرِحُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا آلها بل ولا ولا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا أَحْيَاهُ بَلْ أَبْلُوْهُ عَنْكُمْ ذَلِكَ كُمْمَ أَجَامُوا يَفْتَرُونَ وَهِيْ تُصَرِّحُنَا يَمْنَتْنَا فَرَمِينَا الْجِنَّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَرَمَّا حَظَرُونَ فَرَمُوا أَنْوَسِكُمْ فَلَمَّا أُوْبِيَ وَلَوْ يَرْقُمُهُمْ مُنْقِرِينَ قَالُوا يَا أ يا قومنا أجبوا دعي الله وأمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ومجركم من عذاب أليم ومن لا يجب دعي الله فليس جمع جزين بالأرض وليس لهم يدوني أولياء أولئك وظلالهم المبين أولم يعو أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي لفرقه أنك قادر على أن لأنه على كل شيء قدير ويوم يعرضون الذين كفروا على المدار ليس هذا بحق قاموا بلاغ ربنا قال فذوقوا هذا لما كنتم تكفرون فاصبروا كما صبروا العزمين لأرسل ولا تستاعجلهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوه إلا ساعة من نهار البلاو فهل يهلك إلا الضوء الذين آمنوا عن صالحات وآمنوا ما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عن سيئاتهم وأصلح بارهم ذلك أن الذين كفروا اتبعوا الضاطر وأن الذين آمنوا اتبعوا حقهم ربهم كذلك يضرب الله من الناس أنثالهم فإلى نقيتم الذين كفروا فضربا قرب حتى إذا أدخلتمهم فشدوا وتعطوا فإما منًا بعد وأما فداءً حتى تضع الحرب أرزارها ذلك ولو يشاء الله لا قصر منهم ولكن يبنوا بعضهم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فليه كل أعمالهم سيغذيهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين مُثْلَبْتِ أَقْضَاءَكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَّلَهُمْ وَبَطَّلَ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِمَا آمَنَ اللَّهُ فَأَهْبَطَ أَعْمَالَهُمْ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَنْ كَانَ لَا يُؤْمِنُ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ يُخْرِجُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَأَنَّهُمْ مِنْ ظَلَّلَتْ الْأَنْهَارُ رِيحُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَمَا أَصْحَابُ الْأَنْعَامُ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ الَّتِي كَمَن سُيِّرَ فالجنة التي وعدت يطلقون فيها أنهار من ماء غير آسف وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة بالشارفين وأنهار من عسل مصفى وأن فيها مئر تمرت ومغفلت من ربه كمن هو في النار سل اذا خرج وَقَالُوا أَئِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ كُنَّا نَحْنُ فِيهِ وَمَا لَنَا مِنَ الْمُغَايِرِينَ وَأَلَمْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقْطَعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَقَحَطَ عَلَيْهِمْ وَأَضَلَّهُمْ وَلَا يَهْدِي الْغَاوِينَ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا إِنَّ الَّذِينَ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 والله يعلم أعمالكم والأدرونكم حتى نعلم أن نجهد نميكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وسطوا على سبيل الله وشاء ورسولا من بعد لهم هدى من يطروا وراجئا وسيرفتوا يا أيها الذين آمنوا أكفر الله وأكفروا حسولا إن الذين <سؤال> كفروا أشدوا عن سبيل الله ثم مات وهم كفار فلن يغفر الله لهم وته وتبعوا إلالسب وأنتم الأعلو م الله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة اليا نعبو ولبو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤفكا بجوركم وا يسألكم أموالكم إن يسألكم فيخبكم تغفروا ويخرج أبوانكم ها أنتم هؤلا نَأْمَنُكُمْ فِيكُمْ <تصفيق> فِي سَبِيلِ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلُ إِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ غَنِيٌّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن غَيْرَكُمْ والأرض وكان الله خاليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جهنات تزلي من تحت أنهار خالدين فيها وكفر عن محسن آدين وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقان والمشكين والمشكات الظالمين بالله ونسوا عليهم دائرة السوق وضغب الله عليهم والعنافقين كون المخلفون إذا فرقوا إلى مبارك لتأخذونا دلونا نتبعهم يريدون أن تبتلوا كلام الله حولا أن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون من تقصدنا كانوا لا ينقضون إذا قليلا كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم قليب أس شديد تقاتلونهم أو يسلمهم فإن تضيعوا فَسَالُوا وَهُمْ يَتَوَلَّوْنَ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ وَعَذَابٌ عَظِيمٌ لَيْسَ عَنِ الْأَمْرِ حَاجُّ وَلَا عَنِ الْأَعْرَجِ حَاجُّ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَاجُّ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ